السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا لها أدوانا لها عام الظالمين و لا أبا الهداء الله وليه الصالحين و أن محمد عبده ورسوله رسوله و خلفه و سيد الأولين والآخرين وقافهم الزميين والأسلين وقالوا الضر الميامين المحجرين اللهم صد عليهم وعلى آله وأسواله وأخاذه ومن سمعكم بإكساد ديالي فيه يا ريّ بالذين Kéz szávát kell időszört uma estilváron والمهم في ليله المباركه اني هي نصائح للشباب تكلمنا في فتره الماضي عن الشباب وجدنا الغناء وفيه I don't know. of each القريب وحزم الرطوبة الذي يعين لتجد مناجل دون سائر البيال أدري، فهذب أعمالك والأقوال، أقوالك والأعمال فيهم أظهر وعرض وعمان Oh, yeah. اليدين والضغط يحدث كريمة خطرة. وفي كل اربع وعشرين ضغيرة في عدده لدي تحضره سنة سبعين كمان كل اربع وعشرين ضغيرة كريمة نسان واحد الزمانين قال وزير العزة الرغمان انها رغائق ساحل حدود بما كان المستنير المصحف بها ولهذا فجد لكل مكان بنعمة الهدف فاللهما ادعى فلذل آمنا بالطريقة وكل الهدى مستعين بحضارة حضارة حضارة حضار في الهدف وانتحار بذلت عدد في أمريكا في Hmm. التحرك <سؤال> يا زي في الشطريه اللي مالوا مره واحده من في رياض الفاهم شيخ الدجان بدا المصلين لجانهم تصاروا وسطهم مع في النهار هو اللي يطلع هذا الدين قائلا للعالمين هاي برواجي ولا انا حيعمر كيف تعمل فاهونيه مني ويل صليت إلى جه، إذا لا صوّق، هذا يجلس عن صليت إلى جه، ومن ولا إلا ابتلاس والد ولد، عن محب ذي وصيّه، فلا تأسر الجنية التي هي شرعي، هل أنت مستحق ورعة متحسن في مجال لعله قراءة. مدخل مدارس هي بزويدة هي بزويدة بزويدة اللي كده اكتبه صلى الله عليه وسلم حضارة الجحس والإنس حضارة اللي بحية ينفيك على البحية أزمين حديثة بالإحصارية عن ثمانين عشرين مليون وإنسان زوارة بالإذة والهرس يجريك في اليوم بلعطاريك الثلاث هل يجريك بالقرم الضار يعني الثلاثة من الشريك هذا فالعرض يومين في اليوم الضار وفيه يجريك لهم هل يجريك والله يجريك بعضهم وريح تواجي المحارب قالوا يلبس الولد يتشوه من في من وجهه صلى الله عليه وسلم نعم حضرة ايه لحضرة الوصف ورحف لحضرة الياحة من الزعافة لحضرة الناس من الزعافة لحضرة فالتمني 42 في من البنات الثانويات حوالا من في المية. فلشناه. فالتغير وتغيره وهذه خشبة في جنة الله عليه وسلم. حتى أنظر في في اليوم تعليمات الى البنات الثانويات والأندية ينفع ان يعودوا. جديد جديد هذا طويلة من حضر القضاء فاني قلال يطلقون بكروسية حقوق منح في المدارس الاحداثية والثانوية والذين بتعديد المدارس بداية مش عارف عايز ومدارس الله أخبره حال يومين والقراني هي في الشائبه الله يا عم ف هاي النقطه الفيزيئيه هاي بنحط بول في بين يعني و يعني ان هذا والذي اقول كل فرين ايه يعني اذا تصير حشيق يقرا و حصل و عبره الجدود وليلأ أياه Jesus, may الأول مع ولا ولدان محمد رسول الله. فمسين حسين اي اسلام لا أبني سواه اذا اصدقوا بالمجس ارسلين. لله عليك انت. دليل على حقين اضارة امة انت. انت. من We really? did. có chú làm đó mà có đi mua الأول على đấy còn cho con về chung المهدان على المهدين. لكن تفروا عن عدد الاجتماعي. قل ما عمر بين المسلمين وبين المهدان. ثم بعد أن عظيم عظيمة قصة الى عرض اسم منه منه وحظيم الجميان ضخط فلما جفت على المقاوكس قال من الحمير الخص الذي يتكلم عن قال وثلاثة الصار المقاوكس برسجل لأسوك وضع سلامه شكل وشكل أجل يجب منه فهي I got gold in وهو أعبار لا يظهر في جوارها أخار الديانات الأخرى عمر المصاص و عمر العمر محمد اثنى عمر ده من غير وصلت دهت اثباغ فوضع فيه وخديد كده سألأ عمر سألأ من عمر في ايه تهوي ايه فلانا لأه ليش كده. شباب الله. لو لانا تغطي قصد ابن عمر. ابن عمر ازعى ويقول له كي تبصرني وانا ابن الاكرامين ولد العديد الصوت. فلانا تخطيه من مصر الى الجديد. لانه ابن لعمر بالله اجينا يا اخواني التكنولوجي ما من مصر الى نيل عايز لهاله طره ربنا مش واخد باله لا لا نظلم فيه ولا احد ولا غني على فأسنع عمر في الشجاية والمصار فبعت العمر بكادة بيها ديني حدا وبالك يا محمد وإجتبنا عمر لما يدعى من عمر يكتب له من عبد الله العمر إلى عرصي اسم العرصي عمر طمام الوقت أقوله كده سلم قال لي موضوح في جديها حاجة واخر صنوصي بعد ذلك الحاجة والناس كلها لديها قرور موصولة قال عيبها تنوصي محمد بن عبد ضربا نعم طرفته يا ابن عبد قال نعم قرور ابن عبد الضرب بس محطرة فالفرش يا راجي حاجة مجدد عيشت مجدد عيشت مجدد قال خذوا الرادي العظيم الثعابي وضروا حتى تشفى على حين ذاتي قومي فلسع في لحد ما مدى الالتياسات ذهب للطاقة هل يشبهك؟ قال العرب صادوا أقولك شو لي؟ هل فالولد الضعف ترفه ولده ما تجرأ على ظلك إنت في سلطان أدين قال لا يا أبي يا مبين فرقوا ما قرأت سيدنا عبر الإنكس لأنكس قدر رحمة أجلع العلمة سيدنا عبر وفي قدام الناس ووضع على العقل متحيح بالنسبة يا حبيل المطلع العقل شو ما قال الآن في نطر عقل الناس انه ماذا اتتعبقتم الناس وضعوا بلداتكم انهاتهم احرار على عقل الحوار én a második a második, fiatalabb más, hát, más a mese, más a mese, nincs a munka kijelentése, تلقص في ديواني احضر هذا سبب رأى رأى رأى قال اذا فيها رأى المنهى عنه هل يتعلم لماذا جهر قال يقول كبير ارغبت أحب من رسيا قال عمر انا اخذها وانتشاء وانضيحك وانتشيك صباحا له بيدي صبري يقول إلى بيت مال المسلمين وقال أحضبه من المسلمين هو أهزله في حضرها مش سيره حضر إذنى عمر كانت إذا ذكحت في بيدي الشاة قبل أن يأكل فأعزيكم منها للشارية اليابوسي ليس الله سيد واحد يابوسي كان جار عبدالله في المباركة فعرها اليابوسي في تفوزي سيعة فجاء السيد في قال الوقوف إلى جنب السمن، يعمل على الفيد، العيد الفيد كمان. قال لنا، قال الفيد لجار، والفيد لجار، الأول في عود الجوار. قال نعم، هذا فتصبح حتى جار لمن، هذا عاد جار قال نعم، قال جار عبد الله في جوار، في من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 الله عليه وسلم فليش من ماذا ايارني الاغ الخليفة للعباد الملتزم تخيلوا شوفوا حضراتكم حضرات يا جماعه قلنا امس قوي جدا على الجانب بدايه ان كان يقع على منضده لا يخط فظهر محمد بما فف فينزل له ويقول امشي هنا أو حيك شئتني فسوف يأتيني حرارة تنظر في بلاد مسلمين سيأتيني تكاثر تنظر في بلاد الكاثمين ستأتيني الجيدة إذا وجدت أن الإجلاد وصل في بسجينه فوصل عندها المجد حكذا خرض حبك من في فرصه والله والله الى الاخر ان زعك هذا البحر ار لمراه اليها صوتي في سبيل سجن وصلت دوبا الى ضوء القمر في كره ضوء القمر كمانك في جسد ضوء انا فالوضع الإثناء إلى جنوب فرص وإلى جنوب إيطاليا وعلى حدود في جنوب حين شوف الزلق عدناني شوف عضل حسينيين عدناني فلبياً خبر عن طبيق التسجار إلى المحطس فضر للقيوش وحاصر عاموريه وفزعه وجاء بأنيئك وضعه بطوطه على رسل ثم قال إبن الله الذي رفعه هذا فجاء بيه قال نظميه على رسل كما نطمت على رسل قال لقد عمنا أشارك عامورياً الإسلام olyan egy élet pegyő digitális sokféle de tudom a Köszönöm! Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. <tod> وجدوني في الراحة أضوه بها وأضع الدفن القضى وأضع القرآن وأصلي في مكاني هذا حتى أوله فقطع تسليل وعمر الديار وأضع عمر بالقضى فبعد عمر السعب العزيز رسالة إلى ابن عطور الرومان عهد كتبه بهديه الجهودين Yeah, yeah. Hé, a قال خالد عقبه قال عائشة رضي الله عنها شكرا ارمنا هم نتابع على اخيه حاول ان يجرعه عندما دخل الى وفرض الجد على اخيه وفرض الجد وجاء الرواد وعرضوا عليه ورى حال المسلمين بتعاملوا باللغة العربية ثم كان يا نهده بهذه اللي يتعاملوا في علماء المسلمين شكراً بلوكه إن وزير المتغال طرع شكاية أن يمنع تعاملوا اللغة العربية لأنها طبط على أهل اللغة اللاتينية يقول عليه سامي سعيد تستطيع ولا تنسين. يس يس. ما يباغو. الله ما I <laughs> ملاكة القلوب فالربما على رأس الناس دولها من الناس اكبر ذيه هو بكيه ونه هو الناس في كل القلوب اللي اناس من العيوب الناس ترصصها على رأس الناس لما اضطرها فينا في الأول المحافظ. عندما أن الله من بني اسرائيل حدث السلطة حتى ما كانت فلا هي طعمها ولا خاركتها تأكل من غجاج الأرض فباشت في الغراء فتحدت فيها الغراء فنراض. عليها الراحة من بني اسرائيل سفر فايزا فبقى الله أي نقص في ذلك، صح؟ بس في ماذا؟ والله إنها وظيفة لي، والله تفتح لي حبوب، ولا تجعل تضربها قوساً صح؟ شوفت نقص الحيوان، إنما خذار الجزر، ما هو نقص الحيوان؟ لا يكون في فتنة يعني عاداتنا هي شاي هذا اليوم، إذا عاد هذا اليوم هذا الله صار من يومك، صحيح؟ يا رجال، خلصنا كذا، خلصنا كذا، خلصنا كذا، خلصنا كذا، خلصنا كذا، خلصنا كذا، خلصنا كذا، لا قد تقول أن الإسلام قضية عام، قد تقول بديمة بديعة أن صفة ولا تقولها يعني قضية فيها لا تقبل مرض أو تقبل ايها الشافعية. بعد هذا سؤال، هذا الإمام نسي ذكر السحب في الربيع، نزل ذلك عرضه على الله تعالى يقول هذا أن يعيشك أنا لا أعرف لك من أمسة لمعارض أرضها بصور من محمد الحمد لله في الإسلام وكثة بها حاولت أن تعيد مبدلات للأمة الثانية على قدر الضغط ولا أن الله لبساً إلى أن يكون صورة. مختلف. مخفضات. عامل الفقاطيه أليه مختلف. عيزة قد عجرامي أليه الأولى التصوير عمد المسلمين. عيزة في كل فجاز تكون جدود. وحالة من خطر الضغطة بالتعرض للضغطة. أن تحضر الناس هذا الدين العظيم. يا كتب نفسك. دي. تحضي حضر المسلمين. واحد. أن تقليل الإنسان من سياريك إلى هذا الحد النظر وديه محتاجين ونجد أن أعلم وضعه على التوجهات لا أعلم أن في ذلك المنواطين الشعب والخطة على القواتين في ذلك الخواضر والنفلين الأمريكي المكان نحن وإذا هو تصدر احضر إذا كان زهر ذهر صدي جاء ذهر يتزهر عريق عريق وإذن خمسة وقتنيك يرغب ذهر البطار وعادة عريقين أو جزيني يرغب فيه شكل يعني يتزهر بذلك يرغب ذلك خمسة وعشرين جرام ده يطلع عليه صحيح؟ أربعة وعشرين جرام ده ها؟ ما يكفيش فيه صحيح؟ تسعين ده؟ حتى يجنون سنة كبيرة كذي؟ توجيه جرامي ساعة بكره مالها بخمسين متر، خمسين سنتا وعشرين كذا بهذا كذا إذا ما في هذا الموضوع برضو نفس الوضع الحالي للجامعه شايف ان في الكمبيوتر لو عايز الناس تطبع تتعلم خطوط ولا جاوة لأحد نجيع عدد الارزن عنه منها تبقى الناس فرصة فرصة لنسح لا يبقى سنوات اوصول عيق حروف الامحكوص ومحكوص خارج من الامل ومحكوص خارج من الامل ولكل مبتا ربع جاية ثلاث وغضر وده حرام مصير تلكم هل Köszönöm, hogy megnéztétek. إلا يشعر على قوة تحديثة رمضة أجنب وإلا يكون نجسة كل ومستنجة كل واحد يحفظ طبعا إن عناس الشعر الزيين هيدع عاني هالدعاء واليينين هيدع عاني هالدعاء من عناسه وإلا في نحنها لا يشعر عنها وإلا حديث تحديث في هذا ما ليه لي شو راح يعيش أصلاً هاي في السنة أو السنة الثانية السنة نشوف الصعوبة هل ذات من في sustained بها السماهات ولا ولا الكتاب هو ليمة جزها اللي قدرك وقابل يتم لي لو عليها أو بطبيع الطلط فجنبه ولا الكفر سنافت عنه عن الورق وضعت في قلبك كذلك وعكتك ومشاهدت في الأعضل الأزباد ثم طرقت في عدوهات ايه؟ مجموك نقاتل مش مجموك انها بأس عادة حجبيت الدجار فرحاك فاكت في شعارة فرولمات الله يحفظنا الله العظيم الله، في يوم خمسة نعمة هذه الله الله، أي إستغفر الله العظيم أن تعلق في ليس أعلم من نفسي هذي شخص والمعصاب الضغار يروفهم حالات وراغ يروف عليها فظنوا يأكلون عابلهم معصاب صحيح وعندوقون كالصورات كيف؟ الشعب الخلاف النوعية إذا خذت النوعية الثلاثة يعملتك من الضغار في مصدر في مصدر في مصر علينا أن يتعرف إذا هو يتعرف هو ما هي أفضل يتعرف حتى معنا شيء هذه الناس من بشيء الناس ان يكون نعه وله وليسات الناس وهذا هو الوحيد الذي يتبقى معه القدر انه صدوره وانه اصلاح القدر وقعها النبيب وعندما فعلها صوت الجريدة امام وهو ينظر الجريحة وفي الثلاث كتابة عرضها ولكن تريد عبر الخاصة الأمراض ثلاثية أو جسالية وحضر خاصة مجرد في المعارض وحضرها فتاعد عنه وحضرها فتاعد في هل لا يوجد هنا نور مع بيان معيره وانا اقرا كاني يعني في مشانده بالضبط صهابوا ومن ثانا قد عضياء وقتنا نفرنا فارسة نفرنا فارسة فارسة فارسة فارسة فارسة فارسة فارسة فارسة وبعد ذلك انا ايه في العظم هو بارسة خلص صين يشددها على طول فنرفانيها بإسلام لديها ويأعين حاجة بعضينا كيرا وولد الدور بعد ذلك ان يوجد القطر يعني حتى لعب الثوال وبعد وبعد ذلك aztán úgy állítom, hogy a haragot ismétli. Hogy a két a harag nem hogy a انتي يعني عايشه تقول يا وعده لو نصدق قايلك ان فاطمه شاريه على النار فتره لي الى مشاهره ثلاثه بلديه حتى ان الله والله تحقيق ولاي الشهود هذا الله فإننا نزل الإنسان في بلد عفاق ولمدفل على الوزيز هل المجدين من فالذي الهدى والذي هاي الثلاث فالذي الهدى فمن يحل لأنه مصدر فهنا للعقل كل شيء. حتى في العقل ومنه مصدر له كل شيء عدد في العقل ومنه مصدر بل حاصل بل العقل فالحاصل ليس حتى عليه هذا <تصفيق> انا ده مش عمل بجدوة عملي حين الكتير من المشاكل وقال بجدوة عن انا اقول لا موكي كل حاجة لانو انا احضر بغض فبايش هي الاستنسع ويستعج هو اللي ثم مش نقول بغضوة زي الغاضر بمعامل ولا بطلنا مظالم الطلاب ولا كنت عنده شيء، كلام؟ ويقول ملمين الطلاب، الحالة ده وهيقة، لا إلَّا يَدُمُّ، يَعِدُ أنا هذا زمان، في الشباب ما كل يوم، وأنت لا يحالفك الله شفاء، فخلاص البعض لا يجب ان نناقش فصار عايز ان نقول كده ان العقل المشاء فلاحظي انا الوقت اللي يبغى يعرف ما عليه وليس ان لا يحيا قلنا على ما عم بوصف السيبال مفوصف ها السيبال ميه مفوصف دعوا ليه وشوية وشوية وشوية ومعظم القصاص يتبين عن سلاحان قلق السيدنا السليمان عنه نروي أتوه رابط من السمياتين يقول عصور. له عصفور عندنا سهل على رش في مصر سليمان حتى وعطيك الدليل وعطيك القصاص وأكيد فين في سوما ذهاب ودور لقينا غير الصوميل، ذهاب ودور، ذهاب، لكن لقينا مورع، خلاص يعني ما لي شوي ما لي شيء، أيوه أيوه شيء عارف، تعتيش كذا، هوا اللي يخشش ده، لأنه ما ريا، بس هذا شاب شديد هاي، شجينا له، تبعطي الوصفة باشا اه انا باشا بيه اه يا, يا عرم اه اه واني يقول لها ليش عزيز اه اه واني يقول لها ليش اه طيب هو ليش عزيز يعني مصدقين لا تحضي فما جعلت هذه الحكيم موجع، لو الله، فما جعلت هذه الحكيم أدمى عينها من الشمس، فما جعلت هذه ماذا أقول؟ وعذور سماكنا Si, én így gondoltam. a társulatba, a valóság elkezdődik, elkezdődik. Hol tűnök? Hogyan tűnök? سيحب لأذات اللي الذي يعرفه ومضالعه إذا انت حذست وكذبت وأخذت وعادت وقضرت ده سببتاني ترنيه أطار لله ويصدح نعملين أطعم ذلك الحاجة أطعم أطعم يوم عشان الشابر لا شيء وكذا، نعم. ما هو سبحانه وتعالى الذي يفعل هذا الذي ويعز سائق من يريد وما هذا الحيل؟ يعني هو من مخرج سمين وشوعلي هذا ويدعوني من على الأرض منيح والله ما نطلع ليه، فنقول عليه هو في موضوع دي وعلى خص خصوصي هو صعب عليه كتير كتير، كل ما يسمع حواري يحبه غنيه كتير كتير، وخصوصاً لما تنازل نسيا من صار شوي هي ما صيغان وما يعني أنا راح أنا راح شفت خص تجي معه موضوعه بناء، وزي كذي، وراح يطلع معي لو كان راحه أنا عن نظيره، كان راح شكو، كان راح معنا، هو جاء أنا يعني العرب ستيكي لا ينفع، شيء يفعل، شيء ما يفعل، يعني أخشى حال الجيش على مدرسة، وتدات بدون ذكر قوي معروف والخبر والخير، من سلطان يجوع لا نحتاجه ولا، ولا فظاول جديد ملا Studio فرجتيون noctません فتكي شخصيا حشم فالغيرين كانت حجم الصاحة فانا صرح هل supreme الفاتري فيما هذا كل suited made possible فزيرين سعبا ولكن عليش الناس بداي أطلق الدولوم في الاس 콕ل أنا أقول لك هذا، أقول لك هذا، وأشافته لا أقول له فين ذي على هذا ولا على ذي، لا أقول له فين ذي على إذا صمت أحد السهل ساتي وإذا في عن لكن كوني ذا أصواته، هو جهازه ما هو إياه، هو الأشاعي. صحيح يأتي بيه بيه مطبولة بالشركة شاك ايش لو هي ايه مطبولة بالشركة ولعمها جادي والخطرة ضيئة وعن تهدي تيه بيه تيه بيه تيه بيه الخطب قد لأني الخطب بيه الخطب بيه ستظهر المخطيئة سنة بيه بيه إلى هذا الرحمن الرحيم الله كل وعلى اله واغفر لنا واعف عنا ربنا لينا